ان الكذب نوعان كذب في القول وكذب في الفعل والسؤال الذي نطرحه أيهما اشد جربة كذب الاقوال ام كذب الافعال اولا الكذب مشين في ذاته يعني هو الكذب اصلا امر مغذوب امر غير مستحب امر لا يحبه احد من اهل العقل ولو الحجة والذين يكذبون على الناس يرون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 ليصير امام الحكم الذي يقضي بينه وبين زوجته مثلا انه ينتصر عليها بارائه وينتصر عليها بافكار وينتصر عليها في هذه الجلسه كاذبا مفتعدا بعض الحقائق فيما يدعي انها حقائق وليس بحقائق انما هي اكاذيب او ان الكاذب يرى انه بكذبه يدفع ضرا فتكذب الزوجه على زوجها مثلا تقول كذا وكذا يعني الكذب يعني المؤمن لا يعرف الكذب ولا يكذب أبدا والإنسان يعني كذاب أحيانا يكذب ليكون مستضرفا عند بعض الناس بكذب هذا أو يكذب عندما يدعي على إنسان نورا وبهتانا ليتشفى منه يعني له موقف معين كرد فعل لسوء المعاملة أو غير ذلك أو يكذب لأنه يريد أن عنده حب الرئاسة أن يترأسه فيكذب حتى يصل ما إلى ما يصف وإلى ما يريد والكذب اما ان يكون اختلاقا من البداية على قصة لا لها من الصحة او تكون زيادة في قصة معينة يعني القصة لا تحتمل جملتين او ثلاثة يجعل منها هو كتابا او ينقص من القصة الحقيقية شيئا يعني تضيع معناها او تضيع حقيقتها والكالية تبقى اختلاقا ان من صفات المنافق انه اذا حدث كذا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 في لعبة لابنه الذي يكتب ويقول انها بعشرة جراهن مثلا وهي لا تساوي الا اثنين مثلا يعني الذي يكذب في هذا الشرع يكذب لو تبوأ مسئولية يخدم على امة باسرها لو تبوأ مسئولية من المسؤوليات لان الاخكذاب <تصفيق> يعني لا امشهده ولا امان ولذلك ابن عباس والضاهم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وين الذي يحدث فيكذب ليضحك القوم فوين له وين له يعني اذا المسألة وكان الدعاء الذي هو في الأثر الله مطهر قلبي من النفاق وفرجي من الزنا ولساني من الكذب وعملي من الرياء وعيني من الخيانة اذا الكذب امر لا يكبه الله ولا رسوله طبعا الاسلام هو دين عظيم دين يشمل الحياة كلها اباحة الكذبة في مواضع معينة ان الانسان يكذب في الحرب فالحرب خدعة فاذا سئل سؤال سؤالا يخص الامور العسكرية لبلده واطمه وجيشه فاذا سؤال سؤالا يخص الامور العسكرية لبلده واطمه وجيشه فالكذب هنا مباح هذه هي الحالة الاولى لان فيها الكذب ثم كذب الاخسار الذي يصل بين طرفيه. يصدق بين زوجين وزوجتي وبين اخي اخيه بين اجار واجارة بين متخاصمين فيقول والله يأكلها او يعني لا يدعي يعني يقول يأكلها آن يحني انه يقول عنك ككلام طيبا ويذكرك بالخير وصل لما جلسك وهو لا يقول هذا يعني هذا الانسان الذي نتكلم عنه لا يقول ولكن نحن ندعي هذا لكي نرقق قلب اخيه ونقول الزوجة ان زوجك يحبك ويقول كلاما طيبا ولكن ربما هو سريع الغضب او لا يظهر هذا امامك او لا يظهر عاطفته او امامك لكن يقول ما شاء الله عليها لا قوة الله بالله تحفظ على ماني وعلى اولادي وانسانها صالحة وصوامة طوامة وربما الرجل لا يقول هذا ولكن نقول لنلين قلب ونحبب للزوجة إلى زوجها أيضا ايضا نقول للزوج هذا الكلام نقول للاخ عن اخي هذا الكلام نقول للقريب عن قريبي هذا الكلام لنصطح بين طرفي هذه من الحالات ايضا التي يباح فيها الكذب ايضا من ضمن الكذب كذب الرجل على زوجته وكذب الزوجة على زوجها في مسائل معينة يعني ليس في كل المسائل تقول له ان امي ذكرتك بالخير وكانت تروا لك بالامس وان ابي يجل لك ابن من ابنائه وكلمة.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 وهذا هذا من النفاق في شيء لا قد يقول إنسان يعني يفهم هذا الكلام قطع يقول يا أخي هذا من النفاق يعني إذا كانت المرأة يعني لا تحب زوجها فكيف تقولون هذا الكلام نقول والله هذه مما يعني راحه الشر لما كي يلتايب شمل البيوت ودخلت بعض الجواري على رسول الله صلى الله عليه وسلم نوالهن كوبة من اللبن ودعاهن للشرب من حسن الضيافة فقالت الجواري لا نشتهي فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تجمعنا جوعا وكذبا يعني انتم في حال جوع ولا داعي لا لان تكذب تكذبوا ايضا ومن العجيب في قصص الكذب ان اخت الربيع بن خيثم رحمه الله مرض له ابن فذهبت اخت الربيع انعمت الغلام يعني لتصوره. فتقول له كيف حالك يا بني تقول ابن اخيها كيف حالك وكما نقول نحن جميعاً. قال الربيع بن خيثم يعني هل أنت أم التي أرضع هي عمتك قالت له قال ما عليك لو قلت له كيف حالك يا ابن أخي فصدقتي إذن يريد أن يعود أخته الصدق حتى في, في هذا الأمر البسيط. ويريد أن يسمع ابنه هذا الكلام الجميل وهذا الصدق الواضح هكذا تربت هذه الأسر وتلك العائلات ومن اعظم الكذب عند الله والعلم الله رب العالمين ان عينيه في المنام ما لم تراه يعني يريد ان يتحبب الى اخسان ذو حيثية او انسان مسؤول بيقول يا فلان لقد رأيتك في الرؤية بالامس وانت تلبس ثيابا كذا وتتبوى مكانا كذا وحملك من الحشم والخدم ومن الرعاية رأيتك تحوي المال في يدك يعني هذا هذا كلام يعني كلام خفير هذا كلام لا يجب أن يقوله ونساه يعني أمر الكذب هذا امر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا جميعا ومن أكبر انواع الكذب ما قاله صلى الله عليه وسلم يعني ما حذر منه النبي يعني صلى الله عليه وسلم قال كبرت خيانة أن تحدث اخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب يعني تجلس فتقول اخاك عن مسألة معينة هو يظنك فيها يعني هو في, في ذهنه أنك فصدقه القول اما انت فانت تكذب عليه هذه كارثة كبيرة وايضا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر التجار ويقول ان التجارة هم الفجار قالوا يا رسول الله اليس قد احل الله بالبيت قال نعم ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون هكذا هي القضية وفي حديث يرينا خطورة هذا الامر يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثه نفر لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم المنان بعطيته يعني الذي يعطي ويمن بالاعطيه والمنفق سلعته بالحلف الفاجر يعني بالكذب يعني يحلف ويقسم انه قد اشتراها بكذا وان عليه بالخساره وان الى غير ذلك والمسبل ازاره وانظر الى من يحبهم الله سبحانه وتعالى ومن يبغضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو ذر ثلاثة يحبهم الله رجل كان في فئة فنصب نحره حتى يقتل او يفتح الله عليه وعلى اصحابه ورجل كان له جار سوء يؤذيه فصبر على اذاه حتى يفرق بينهما موت او, أو يعني ورجل كان معه قوم في سفر او سرية فاطاروا السرعه حتى اعجبهم ان ينسوا الارض فنزلوا فتنحى يصلي حتى يقضى أصحابه للرحيل. وثلاثة يشنأهم الله اي الله عزه الله رب العالمين. الداجل او البيع الحلاف والفقير المختار والبخير المنا. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما روي عنه رحيته كان رجلا جاءني فقال لي قم القائم والآخر جالس بيد القائم كلوب من حليب يلقمه في شدة الجالس فيجيبه حتى يبل كاهله ثم يجبه فيلقمه الجانب الاخر فيمده فاذا مده ورجع الاخر كما كان فقلت الذي أقامني ما هذا قال هذا رجل كذاب يعذب في قبره إلى يوم القيامة وعذب لها رب العالمين هذه مسألة خفيرة والنبي صلى الله عليه وسلم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 هو الذي وضع له منهج الحياة يعني كما انه خلقه ورزقه رزقه من فضله سبحانه وتعالى بالمنهج الذي يستطيع ان يسير به حياته هذا المنهج منهج واضح الله يعلم من خلق وهو لطيف الخبير فمن كرم الله سبحانه وتعالى علينا كمسلمين ان الله اكرمنا بهذا فعندما نسمع في مصيبة الكذب تحذير النبي صلى الله عليه وسلم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 فذهبت لالعب. فقالت امي يا عبد الله تعالى حتى اعطيك. فقال صلى الله عليه وسلم وما اردت ان تعطيه? قالت تمرا. فقال اما انك لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبه. اذا ليس هنا المسألة مسألة مزاح. والمسلمون في زماننا هذا يعني قسّموا الكذب إلى كذب ابيض وكذب أبيض وكذب أدوان الكذب هو كذب الكذب عند الله كذب يعني هذه أم عبد الله بن عامر يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تفعلي علاج تعطيه كما وعدتي لكُتبت عليك كذبة هنا تكمن الكارثة هنا تكمن يعني مشكلة كبيرة بالنسبة لنا جميعا يجب أن نراعي المسألة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أفاء الله علي نعمة. عدد هذا الحصى لقسمتها بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذبا ولا جبانا ويحذر في حديث اخر ان العبد لا يقرب الكذبة لا تباع الملك عنه مسيرة ميل من ندن ما جاء به والعيد بالله رب العالمين ويقول اهل العلم ان للذنوب رائحة لا تشمها الا الملائكة ومن كرم الله ان هذه الرائحة بفضل الله سبحانه وتعالى لا نشمها نحن يعني الثقلان الانس والجن لا يشم هذه الرائحة الا لما جلس مسلم بجوار مسلم هذا من تمام ستر الله علينا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تقبلوا الي بست اتقبل لكم بالجنة فقال وما هن يا رسول الله ما هذه الامور السته قال اذا حدث احدكم فلا يكذب واذا وعد فلا يخلف واذا دمنا فلا يخون وغضوا ابصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا ايديكم. هذه يعني وصايا جليلة للمعصوم صلى الله عليه وسلم واضع لنا المنهج واضع لنا كيف ينجو العبد يوم القيامة من حلف على يمين باثم ليقتطع بها مال برئي الغسل من بغير حق لقي الله عز وجل عليه الله وعليه الله وعليه الله كل قفطة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 والإنسان إذا وصفه باربع صفات كما ورد في الحديث الصحيح أربعة إذا كن فيك لا يضرك ما فاتك من الدنيا صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن خلق وعفة طعمه هذا كله يولي ما كانت الصدق وموسيبة الكذب وكان عمر رضي الله عنه ابن الخطاب يقول أحبكم إلينا مالم يعني نركم احسنكم اسم فإذا رأيناكم فحبكم إلينا احسنكم خلقا فاذا اختبرناكم فاحبكم الينا اصدقكم حديثة واعظمكم امامة هكذا يعني الانسان يعني يجب ان يصدق في كلامه وان لا في كلامه الانسان مثلا يجوز له كما قلنا ان يرخف للمؤمن ايضا في الكذب قلنا في الحلقة السابقة المواطن التي يباح فيها الكذب ايضا اذا رأيت انسانا أن يسعى خلف انسان بالسيف ليقتله كما قيل يعني انسان يريد ان يفتك بانسان وجاءك ليسألك اين فلان وانت تدري مكان قل لم اره فهذا لك يعني هذا كله واجب انك ترى ان هناك ضرر على الرجل في هذا الامر وقلنا كيف يعني يحصل بك ان تكذب اللي تصلح بين طرف وطرف او بين اخ واخ او زوج وزوجة الى ما غير ذلك و. يعني من ضمن الملح التي حدثت في زمن عمر رضي الله عنه ان ابن ابي عذرة الدؤلي كان يخلع النساء التي يتزوج بهن فبلغ الناس بهذا وطارت له احدوثة يكرهها يعني صار عند الناس ان هذا رجل يكثر من ان الزوجات لا تريد واحدة منهن ان تنكث معه مدة طويلة كزوج لها فلما علم ابن ابي عذره الدؤلي بهذا الامر اخذ بيد عبد الله بن الارقم واتى به الى منزله وقال لامراته انشدك بالله هل تبغضيني يعني هل انت تكرهينني قالت لا تنشدني لا لا تستحلفني قال فاني انشدك عز وجل قالت نعم يعني نعم ابغضك فقال ابن الارقم اتسمع فانطلق حتى اتي امير المؤمنين عمر فقال انكم تحدثون اني اظلم النساء هكذا قال ابن ابي عذره الدؤلي واخلعهن فاسال ابن الارقم فساله عمر فاخبره بما حدث فارسل الى امراه ابن ابي عذره فجاءت هي وعمتها فقال انت التي تحدثين لزوجك انك تبغضينه او تبغضينه فقالت اني اول من تاب وارجع الى امري ربي سبحانه وتعالى لكن له ناشهد أي استحلفني طلب مني ان اقسم فتحرجت ان اكذب افاكذب يا امير المؤمنين انظر يا اخي الى, إلى صدق النساء في هذا الوقت تحرج المرأة من ان تكذب وطلبت من زوجها الا يستحلفها فاقر واصر فلما رأت أنه يستحلف رفضت الكذب فتقول للعمر فكذبوا يا امير المؤمنين قال نعم فكذبي يعني في هذه المسألة هذا أمر مباح فإن كانت إحداكن لا تحب أحدنا فلا تحدث بذالك فإن أقل البيوت الذي يبنى على الحب ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والاحسان يعني الناس بالخواطر ونعم الحب إذا وجد خير خير النفوس مجبرة على حب من أحسن إليها وقراءة من اساها فما بارنا بان بعض الـ الـ الازواج تحف اقدامهم حتى يعني يوافق اهل العروس على تزويج ابنتهم منه ثم بعد ذلك يقلب لها ظهر المجن وتبخر الحب اين ذهب الحب اذا القضية مبنية ايضا على حسن التعامل ما بين الزوج والزوجة والنبي صلى الله عليه وسلم فيما روى النواس بن سمعان الكلابي قال راويا عن المعصوم عليه الصلاة والسلام مالي اراكم تتهافتون في الكذب تهافت الفراش في النار كل الكذب يكتب على ابن ادم لا محالة الا ان يكذب الرجل في الحرب فان الحرب خدعه او يكون بين رجلين شحناه فيصلح بينهما او يحدث امرأته ليرضيها ايضا من ضمن المباحات حتى ان يلمب المسألة من جوانبها ان اذا سئلت عن سر اخيك فلك أن تنكره لان هذا ليس بكذب يعني انسان يريد ان يكشف سرا استودعه اخوك اياك فلا تقل للثالث هذا عن هذا السر حتى وان سئلت فلماذا لان كتن السر واجب ولان المؤمن قب لاخيه في مسألة السر هذه ايضا بعض الناس يترخصون كثيرا في مسألة المعارض في الكذب يعني إن في المعارض مندوحة عن الكذب يعني يلمح ولا يصرح يعني مثلا يروى ان مطرف دخل على زياد ابن أبي فاستبطأه فتعلل بمرض وقال ما رفعت جنبي مثفرق الامير الا ما رفعان الله يعني بلغ انه يقول هذا الكلام فيقول إلا ما عرف عن الله وما هذه يعني تفين أنها حرف نفي عند المستمع ولكن هي ليست كذلك فهذه من ضمن المعاريط من ضمن المعاريط ولكن الإنسان لا يوسع في مسألة المعاريط هذه حتى تأخذ يعني يضع الكلف في صريح الأمر الكبير والمعاريط مثلا كتطيب قلب الناس مثلا مثلا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمرأة العجوز التي قالت يا رسول الله أن أكون من أهل الجنة قال لي أدخل الجنة عجوز، وقال قال الذي في عين زوجك ضيابت، وقال احملني على البعير يا رسول الله، فقال نحملك على ولد البعير، يعني وقال ولد البعير لا تحمل، قال وهل البعير إلا, إلا ولد البعير يعني هذه المعارير التي يجوز للمزاح. اما ان الانسان يضحك الناس بكذب ويتكلم بالكلمة يأبو بها في النار امعد من الثرية كما ورد هذا امر يجب ان يعيد الانسان فيها حساباته ويجب ان لا يغرق في مسألة المعارض هذه وألا يغرق في مسألة الرخص في مسألة الكذب ويجب ان نتحدد بما حدده له الشرع اللهم اجعلنا من الصادقين ولا